Ləhə mülkəl səmələyət vələrd, və ilə Allah tərəjəl əmələyər. Yələyəl və nəhər, və yələyəl nəhər və ləyəl, və hələyəm bədətə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 Səyumiyy spreadə mü Tabib発 Кол наход dan hocalarının alt smokesi nós many wish thinlics o pal kindrum Uyumiyyaz allerə ş часов ve مَاذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ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 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا نار هي مولاكم وبئس المصير الم يامن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم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 فَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ انفِرَتْ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عِدَّةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على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 أَلَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَأَزَلن الحَديدَ فِيهِ بَأْسُ شَديدُ وَمَدَ فِعولَّ سِ وََدَ عَلَمَ اللهَّهُ مَ صُرهُ وَرسُ لَهُ بِالغَبَ إِن الله قوي عزيز.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 qafayna alə əthərihəm bir rüsulina qafayna bi'isə bəni maryəm qafayna bi'isə bəni maryəm qafayna آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً فَرَهْبَانِيَةً إِذ تَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَغِبُوا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 Yəyətikəm kifləyini min rəhmətihə və yəyətəkəm nöra təmşun bəhə və yəgfir ləkum və Allah gəfur rəhəm ləələ yəyələm əhlul kətəb ələ yəqədərəm ələyətəm ələyətəm ələyətəm ələyətəm ələyətəm 124. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 125. والله ذو الفضل